المخيم والمدينة لما تضلت ست الغرا عطلت مارة عطلت مارة عطلت مارة عطلت مارة مار مار جفك عالزينا دم عود عدت خاضل كوم اتمرت عطلت مارة ولا تنسى بأن الأرض لا تنسى على من قدم الغالي لها مرة فكن تورا وكن في الحرب كالصوان تطحنهم رصاصاتك ترد الصعب كل رصاصة عشرة ارصد وخطط وكامل وحدد وعدد واقترب وبعضك وخاجئ وبادر وخابك واجهد عليهم واجهد عليهم رصاصة لهم יא דלבלת בזבאלו, אוכל לי! חתולר, תחתולר, אקליק מר, אקליק מר, אקליק מר.